لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحلتي لا تحزنوا يا إني شهيد محدودة ولقاء ومحمد والصحبتي ولقاءنا بمليكنا ومحمد والصحبتي لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد محلتي لا تحزنوا لقاؤنا في الجنة وسلامتي في وقفتي يوما الوغى بشجاعتي وسلامتي في وقفتي يوما الوغى بشجاعتي نصر بشرابي قرب شهادتي نصرع اليدين والدماء بشرابي قرب شهادتي لا تحزنوا يا إخواتي <تصفيق> إني شهيد محنتي لا تحزنوا ذكر الأحبة سلواتي في خلواتي والجلواتي والقلب دوما شاكر أو صابر في الشدة والقلب إني شهيد محنتي لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد محنتي أجعلنا محتالات ولقاء. ولئن صورات فذا يوم القيامة آخر <السواس> اني شهيد المحنه اجالنا محدوده ورقاه ما هذه دماء الصلاه والحالات يا فرحتي يا فرحتي وزنا ورض بكابتي يا فرحاتي يا